القران القران القران ضياء الروح, ضياء الروح وحياه القلب القرآن لا تنتهي, لا تنتهي عجائب ولا تنفد معانيه هو السبيل هو السبيل الى هو السبيل الفلاح والطريق والطريق, والطريق الى العز القراءات القرآن القرآن القرآن القرآن القرانيه كتاب الله نور في الدياجي وفيه سعادة الأرواح تبدو قراءات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلوها القراءات القرآنية أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد أدباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة المستمعون لفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم المباركة نعرض فيه القراءات السبع من طريق كتاب التيسير لاب عمر الداني ومنظومته حرز الأمان للشاطب عليهما رحمة الله نفتتح القراءة كالعادة برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع ثم نعطف الأقرب إلى رأس ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية وهكذا نستهل حلقتنا إخوة الكرام بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم أخوكم ناصر بن عبدالله الحارثي أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود مرحبا وأهلا وسهلا بأخي ناصر ابن عبد الله الحارثي إخوة الكرام كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة الرعد والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار ابدا اخي ناصر اقرا كما هو معلوم بقصر المنفصل واسكان م الجمع على روايه قالوا تفضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالنيه ويدرؤون بالحسنه وَيَدْرَؤُونَ بالحسنة السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّار فِي قَوْلِهِ وَيَدْرَؤُونَ فيها ثلاثه, ثلاثة البدل ثلاثه البدل يورش وثلاثه لورش وفي قوله الدار فيها لماله ليبي البصري ودوري الكسائي وفيها التقليل لورش قولا واحدا قرات لي قالون أسكن تميم الجمع فندرجه معه ابن عامر وعاصم وابو, الحارث, وابو الحارث الليث اقرا لي يا ابي عمرو بالاماله معه من دور الكسائي جميل اقرا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعانيه ويدرؤون بالحسنه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبه الدار احسنت نعود مره اخرى الى قالون لنقرأ له وصلت ميم الجمع تفضل والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه ويدرؤون بالحسنه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم عقب الدار احسنت ان درج معه كثير استاذنا نعطف بعد ذلك ورش يقرأ بمدن المتصلين ويغلي ظلام لفظة الصلاة أيوة ويرقق الرأى في سرا وله ثلاثة, ثلاثة البدل وتقليل الدار قول ما أحدا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ وَيَدْرَؤُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ وبالإشباع وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لهم عُقْبًا دَار بعد ذلك نعم وبالاشباع في مد البدل ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار حسنت بعد ذلك نعطفه خلف فضل له ترك الغنى يقرأ والمد الطويل في المتصل نعم وََّذِينَ صَبَرُ بتِغَار أَوجههِ رَبِّهِمْ وَأَقاموا وَأَقامُ الصَّلاةَ وَأَن فَقُ مَِّا رَزَقَنَاهُم صَِّعَانَةَ وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَ وَيَدْرَأُونَ بِالحَسَنَةِ, بالحسنة السَّئَةَأُل إِكَ لَهُم عُقُبَ الدار. <تصفيق> خلد اترك الغنه بترك الغنه والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه ويدرؤون بالحسنه وَيَدْرَؤُونَ بالحسنة السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَ الدَّارِ أحسنت جنات عدن جنات عدن جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أسكنت من الجمع درسه جمعه الكل إلا ورس بن كثير وحمزة تفضل صلمي من الجمع جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فندرج معه ابن كثير اقرا لي خلاد بالمد الطويل نعم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم لماذا قدمنا خلادا على ورش وخلف لأنها الأقرب لأنها الأقرب ورش متخلف بيش بتغليض بي اللام في صلح وخلف بالغنى عدن يدخلونها من ستعطف؟ ورش ورشا تفضل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم احسنت ثم نقرا لخلف ترك الغنه على ترك السكت وأيضا له ثلاثة البدل توسط البدل ولا نعم صدقت البدل. نعود إذا مرة أخرى إليه اقرأ له مرة أخرى بتوسط البدل الَّذِينَ نَتُعَدَّلِ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ بِالْمَدِّ الطَّوِيلِ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَاء وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ اقرأ لخلاف ترك الغنى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح بالسكت ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أسكنت ميم الجمع فاندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وحمزة أحسنت لأنه يوسط المتصل نقرأ لمن الآن لقالهم بصلة, لقالهم بصلة ميم, ميم, ميم الجمع فاندرج معه ابن كثير تفضل والملايكه يدخلون عليهم من كل باب ثم نعطف حمزه ورسن بالمد الطويل نعم ورسن بالاشباع تفضل والملايكه يدخلون عليهم من كل باب ثم ياتي حمزه بضمها عليهم ياتي عطف حمزه تفضل نعم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام عليكم بما صبرتم اسكنتم من الجمع فندرج معه الكل الا ابن كثير اعطفه أعطفه بصلة ميم الجمع ليندرج مع ابن كثير سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار أقرأ لورش بتق... بالتقليل فنعم عقب الدار أحسنت ثم أبو عمر بالإمالة فنعم عقب الدار فاندرج معه. دور الكسائي والَّذِين يَنْقضونَ أَهدَ الله والَّذينَ يَنقُضونَ أَْدَ اللهَّهِ مِم بَعْدمِ ثاقِه وَيَقطَعون ماَا أَمَرَ الله بِ وَيقطَعونَ ما أَمَرَ اللهَّ بِه أي يُصَلَ وَيُفْسِدونَ فيِي الأررضُ لائِكَ لَمُ العَن أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الدار أيضا مرت معنا مكسورة فيها التقليل لورش وفيها الإمالة لأبي عمر ودوري الكسائي قرأت لقالون قصرة المفصلين أسكنت مما الجمع هل اندرج معه أحد لم يندرج معه أحد سنقرأ لمن؟ لأبي عمر لأنه الأقرب في إمالة الدار جميل اعطفه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدير سن تطبق قانون ميم الجمع والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار فندره جمعه أبن كثير حسنت الآن سنقرأ لقالون بتوسط المنفصلين. المنفصلين مع إسكان ميم الجمع سيندرج معه ابن عامر وعاصم والليث تفضل دور الكساء لأن له الإمالة لم صحيح. يندرج معه نعم أكيد سنعطفه بعد ذلك والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار حسنت ستعطف بعد ذلك دوري البصري دوري البصري تفضل وسين درج معه دوري الكسائي على وجه التوسط لا شك اسمعنا والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويقطعون ما امر الله به اي يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدير سنت على توسط المنفصل اعطف قالون بصلة ميم الجمع والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار فضل معنا الآن المشبعون أعطف ورشا بمد المفصلين والمتصلين نعم. ويغلظ لام يوصل وينقل وينقل في الارض ويقلل, ويقلل في الدار قولا واحسنت والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ويقطعون ما امر الله به اي في الارض اولئك أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ حسنت ثم نعطفوه خلّد خلّهداً تفضل وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الله بِهِ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك, أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويفسدون أعطف عدم السكت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ثم نعطف خلفا وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أحسنت الله يبسطه الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وسط المتصل اندرج الكل الا ورش وحمزة, وحمزه وحمزه اعطف ورش الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر درجه معه خلاد وتخلف خلف بترك الغنه تفضل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا, وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع دنيا فيها إمالة كبرى لحمزة والكسائي وفيها التقليل فعلاء لأبي عمر لأبي عمر وفتح التقليل لورش, لورش قرأت لقالون فاندرج معه بن كثير وعاصم وابن عامر وابن عامر وعاصم أحسنت سنعطف بعد ذلك ورش, ورش على وجه الفتح تفضل وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أحسنت هنا قرأت له بالقصر في إيش في البدل في البدل الآن نقرأ لما فتحنا اليائي له فيه وجه آخر المد الطويل أحسنت اعطفه الإشباع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أقرأ له بتقليل الدنيا وفاريحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في لاخره الا متاع وله وجه اخر الاشباع احسنت وفاريحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في لاخره الا متاع اعد وبنت التقليل الدنيا مره أخرى. وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع بعد ذلك نعطفوا ابي عمرو البصري اقرا على تقليل الدنيا وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع ثم حمزة بالإمالة, بالإمالة الكبرى, الكبرى نعم والسكت أيضا فيها السكت أحسنت وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ثم نعطف خلادا بترك السكت ليندرج معه الكسائي أسمعنا وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في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 ال كنايه ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من وهذه من خصائص ابن كثير لم يدرج معه احد احد اقرا لقلم بتوسط منفصل ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه فادرج معه, معه اهل التوسط اقرا لورش بالاشباه ويقول, ويقول كفروا آية وصط البدل ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه فادر جمعه حمزه احسنت وسط البدل ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه اشبع البدل ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه قل ان الله قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب قصرت المنفصل فادرج جمعه البصري الا وجها لدوريه أقرأ لبن كثير قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أحسنت ستقرأ الآن علي قالون بتوسط المنفسد أحسنت ويندرج معه أهل التوسط جميل نعم. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أحسنت الآن فرغنا من أهل القصر وأهل التوسط بقي معنا المشبعون من سنعطف خلات بمدية المتصل المنفصل الطويل وله النقل والتحقيق نبدأ بالنقل ثم التحقيق تفضل قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب حسن ثم التحقيق قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب بعد ذلك خلف نعطف خالفاً بترك الغنة على ترك الساكت على المفصول تفضل قل إن, الله يضل قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ناب أحسنت هنا ليس له إلا النقل أو أن له النقل والتحقيق كخلاد له النقل والتحقيق. والتحقيق تفضل اقرأ له التحقيق قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب حسنت لأننا تركنا النقل الأول عفنا لا أستكت في الأول سنقرأ لورش بعد ذلك نعود إلى خلف ليتبيلنا الفرق اقرأ لورش بالنقل قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من يناب نعود مره اخرى الى خلف لنقرا له بالسكت وحينها سيكون بدل النقل والتحقيق سيكون عندنا النقل والسكت على من اناب تفضل قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من حسنت ثم نقرا السكت نعم قل ان الله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب أحسنت الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أسكن تميم الجمع فاندرى جمعه الكل إلا وجهان لورش لورش وابن كثير ستقرأ إيش لقالهم بصلة تميم الجمع ليندرج معه ابن كثير أسمعنا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ثم وسط البدل لوارش الذين آمنوا, وتطمئ... الذين, آ... الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أشبع البدل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب حسنت هنا في طوبى فيها الإمالة لحمز والكسائي والتقليل لورش على وزن فعل والتقليل والفتح لورش والتقليل قولا واحدا للبصر على وزن فعل اجتمع لورش في هذه الآية الأول الاول موصول والثاني موقوف, موقوف عليه وبينهما كلمة كلمه يائيه واضح هنا ذكروا ان اهل القراءه أو اهل الاداء ذكروا عده اوجه لورث تصل الى 11 وجها الان نريد ان الان قراته لقانون الان قراته فاندرج معه أبن عامر وعاصم, وعاصم. سنعطي فالآن ورش على قصر البدل على قصر البدل وفتح طوبة والفتح طوبة وقصر مآب تفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم وحسن مآب هنا اندرج هو على قصر البدل وفتح طوبة وقصر مآب اندرج مع قالون فيما قرأته قبل قليل واضح هذا الوجه الذي قرأته هو موافق لقالون من قبل نعطف الآن بالتوسط نعطف بالتوسط أحسنت بالتوسط والمد مع السكون المحق أسمعنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أحسنت اقرأ اللي قالون بصلة ميم الجمع الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب واندرج معه ابن كثير حسنت أعطف دوري أبي عمر الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ستعطف بعد ذلك السوسي السوسي جميل لأن له الإدغام في الصالحات طوبة صدقت ويقلل طوبة نعم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم وحسن مآب ثم حمزة بإمال الطوبة نعم ويسهل الهمز في مآب مآب نعم صحيح. حال الوقف يقرأها مآب تفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم وحسن مآب ماب نعم ثم الكسائي الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب طيب اعد وجه حمزه مره اخرى الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ماب لو لو اطلتها ما ما فيه اشكال ماب لا اشكال فيه لأن أثر الهمز موجود طيب أقرأ لورش بتوسط البدل مع تقليل طوبة تفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبة لهم وحسن مآب حسنت وله فيها السكون المحض وله فيها التوسط وله التوسط مع الروم أقرأ لورش بالإشباع في آمنوا مع الفتح في طوبة الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب سنت وله فيها مع سكون المحض الذي قرأت به الروم أقرأ له بتقليل طوبى مع الإشباع الذين آ وعملوا الصالحات طوب لهم وحسن مآب أحسنت أحسنت بارك الله فيك وله أيضا في هذا الوجه له كما وقفت على السكن له الروم بارك الله فيك أخي ناصر الحارثي ووفقك الله وسددك وجعلك من أهل القرآن أهل الله وخاصته أحبة الكرام إلى هنا نكون بلغنا ختم هذه الحلقة نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا الأخ ناصر بن عبدالله الحارثي وكذلك نتقدم لكم أنتم أيضا بالشكر الجزيل على حسن استماعكم وإنصاتكم تحية عطيرة مباركة من هندسة الصوت أخي ناصر بن الله العنبر محدثكم عثمان بن عبدالله الدبيخي مودع لكم في هذه اللحظة آملا لقياكم في حلقات لاحقه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته القران القران القران, القرآن ضياء, الروح ضياء الروح وحياه القلب القران لا تنتهي, تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه القران هو السبيل اليه هو السبيل الى الفلاح والطريق, والطريق, والطريق إلى العز القراءات, القراءات القرآنية, القرآنية كتاب الله نور في الدياج وفيه سعادة الأرواح تبدو قراءات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلوها القراءات القرانيه القراءات القرانيه اعذب التحايا من المخرج ماجد ابن راشد الدباس